Бокту. Вісімдесят два. Існені вафеманун. Існейманун. Минулий час два. Алмаді ітнейн. Ти мусив викликати машину швидкої допомоги. هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف تموسو فيكلكاتي ليكارا هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب تموسو فيكلكاتي بوليسيو هل كان عليك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 شمايتو في ادريسو يا شوينو يي ماف هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات شمايتو ماپو ميستا يا شوينو يي ماف هل لديك خريطه المدينه كانت لا تزال معي منذ لحظات <سؤال> <سؤال> هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. تشي بريشو وين في تشاسنو؟ وين ميخ زاتريماتيس. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع ان ياتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع ان ياتي في الموعد. تشي زنايشو وين دوروغو؟ він не знайшов дорогу هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق تشز rozumів він тебе він не зрозумів мене هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني чому ти запізнився لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد чому ти не знайшов дорогу لماذا لم تستطع ان تجد الطريق <تشوفك> لماذا لم تستطع ان تجد الطريق чому ти не зрозумів його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 я не міг знайти дорогу, тому що я не мав мапи міста. لم أستطع أن أجد الطريق, لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق, لأني ما كان معي خريطة المدينة. Я не міг його зрозуміти, тому що музика була занадто гучна. لان الموسيقى كانت صاخبه جدا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا يا powinien був узяти таксі لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره لقد توجب علي ان اخذ تاكسي يا повинен був купити мапу міста لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه يا повинен був vimknuty radio لقد كان علي ان atfi radio لقد توجب علي ان atfi radio